إذا كنت من جدة وأنت في جدة تريد الحج فيجب عليك أن تحرم من جدة فإن لم تفعل ودخلت مكة بدون إحرام قلنا لك ارجع وأحرم من مكانك من جدة فإن قلت يتعذر علي العودة والإحرام من هناك قلنا تحرم من مكة وعليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد الحج آخر يقول أنا في جدة وجئت إلى مكة بغير نية الحج أريد أن أبيع وأشتري أو أعمل فلما وصل إلى مكة واستمر في العمل مثلا رغب في الحج أو استأجره شخص يريد منه أن يحج معه فحج فهذا يحرم مكة ولا شيء عليه من فرق بينهما الفرق بينهما أن الأول في جده يريد الحج نقول يجب عليه أن يحرم لأنه دون الميقات ومن كان دون الميقات فمن حيث أنشأ يعني من حيث من المكان الذي أراد أن يحج وهو فيه ما نقول أرجع الى الميقات الذي وراءك وانت في جده لا نقول احرم من جده فمن حيث انشا والثاني جاء الى مكه ما يريد حجا ولا عمره وانما لغرض فلما استقر في مكه ووجد العمل المناسب او تمكن من انهاء غرضه او نحو ذلك اراد الحج فيحرم من حيث انشا منين انشا من مكة يقول السائل جئت حاجا وانا خنثى مشكل هل احرم احرام الرجال ام احرام النساء احرام الرجال للرجال واحرام النساء للنساء ولا ندري من السائل إن كان السائل رجلا فإحراموا إحرام الرجال وإن كان السائلة امرأة فتحرم احرام النساء فهذا يقول إنني ما أتمكن من الإحرام كأنه فنقول له يجب عليك أن تحرم من الميقات فإن تعذر عليك الإحرام من الميقات وذلك أن الإحرام اولا الإحرام غير التجرد من المخيط الإحرام بالقلب عقد النية عقد نيه الدخول في النسك هذه في القلب والتجرد من المخيط ونبس الإزار والرداء هذا من واجبات الإحرام من واجبات ما في القلب فعقد النيه يجب أن يكون من الوقات والتجرد من المخيط إن تجردت من المخيط فهذا هو الواجب عليك وإن لم تتجرد من المخيط وأنت محرم بقلبك فعليك فدية لبس الثياب لبس المخيط عليك فدية ذلك وهو أسهل هذه الصورة مثلا تتأتى كثيرا في من جاء بالطائرة وثيابه في قسم مكان العفش مكان الحقائب والشنط احراموا في الشنطة داخل والمعنم في الطائرة قال حاذيتم الميقات هذا الميقات وهو عليه ثيابه والاحرام في الشنطة هذا انعقد النيه بقلبه وتجرد من المخيط الزائد وحينما وصل إلى البطار استلم امتعته وخلع الملابس التي عليه ولبس الإزار والردى هذا ليس عليه شيء أو أنا رأي بعض العلماء يكون عليه فدية لبس المخيط وهي اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام او ذبح شات هذا عقد النيه من الاحرام لكن ما تجرد من المخيط وان كان عدم التجرد لجهل او نسيان فليس عليه شيء الآخر الذي بجواره في الكرسي في الطائرة قال مثلا انا ملابس الاحرام في الشنطه انا الى نزلت في المطار اخذت امتعتي فلبست الازار والردى وعقدت النيه هذا ترك واجب وذاك فعل محظور وترك الواجب اشد من فعل المحظور الذي احرم بالنيه ولم يتجرد من المخيط نقول ان كان عدم التجرد لجهل او نسيان فلا شيء عليك وان كان عمدا فعليك فديه ذلك وهي اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام او ذبح شات انت بالخيار الاخر ترك الاحرام وعالم يعقد النيه حتى نزل في المطار جاء يستفتي نقول عليك ان ترجع الى محاذاه الميقات الذي مررت به وتحرم منه لانك تركت واجب ترجع يقول ما استطيع الرجوع نقول احرم من هنا وعليك دم شاة في خيار لا ما في خيار عليك شاة يقول ما استطيع الشاة ما معي الا بمقدار نفقتي نقول عليك صيام عشرة ذاك كم قلنا له ثلاثة أيام هذا ترك واجب عليه صيام عشرة أيام إذا لم يستطع الشات وهذه المسألة يجهل فيها كثير من الإخوة وأمرها واضح وفيها فرق فالمرء إذا حاذ الميقات ولم يتيسر له الإحرام يحرم يعقد النية بحاله بمنابسه ويكون اتى بالواجب الذي عليه لكن فعل محظورا للضروره والاخر ترك واجب واجب ما يمنع منه ويحرمه يقول هو في الطائره أو في السيارة أو في أي مكان وإن لم يكن معه ملابس الإحرام يعقد النية ثم إذا وصل واستلم أمتعته أو تمكن من إحرامه لبس الإزار والردى يلبس الإزار والردى فهذه مهمة إن الإنسان يحرم من الميقات ولا يتجاوزه بدون إحرام ثم يتصرف بعد هذا ويكون الذي عليه أسهل يقول السائل رجلا طاف ولم يسع جهلا منه ولبس ملابسه العاديه وفي الغد تذكر انه لم يسع ثم لم يسعى فما حكمه السعي ركن من اركان العمره كما هو ركن من اركان الحج فإذا لم يأت به فيجب عليه أن يأتي به يقول إنه طاف ونسي السعي ولبس ملابسه العاديه وتحلل نقول ما تحلل التحلل الصحيح الى الان عليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويسعى ثم يحلق او يقصر وقد تمت عمرته ولو لم يسع الا بعد يوم او يومين او اكثر لا حرج اذا نسي او ما استطاع ان يسعى بعد وصوله لمرض او عجز او نحو ذلك فيسعى متى ما تيسر له ذلك ولا يلزم المواناة بين الطواف والسعي ما يلزم أنك إذا انتهيت من الطواف تذهب للسعي مباشرة يعني لو, لو استرحت أو نمت أو ذهبت إلى سكنك أو غير ذلك فلا حرج عليك بين الطواف والسعي يقول السائل ما هو جبل الرحمة وهل يجوز الوقوف عليه يوم عرفة اولا جبل الرحمة هذه كلمة محدثة ما كان يسمى جبل الرحمة هو جبل عرفات لكن العام ما قالوا له جبل الرحمة وهو يسمى قزح الجبل الذي في وسط عرفة وما كان يسمى في الصدر الاول جبل الرحمه العامه سموه جبل الرحمه وهو لا خاصيه له وانما هو علامه على عرفه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفتها هنا وعرفت كلها موقف ورفعوا عن بطن عورنا اذا تفسر للانسان ان يكون الجبل هذا بينه وبين الكعبه فهذا حسن لانه موقف النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الجبل بينه وبين الكعبه ما استقبل الجبل وانما استقبل الكعبه والجبل بينه وبين الكعبه فإذا تيسر للحاج أن يكون الجبل بينه وبين الكعبه لأجل أن يكون في موقف النبي صلى الله عليه وسلم فحسن وإن لم يتيسر له هذا أو بعد أو شق عليه فلا يلزمه لقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف عرفاه كلها موقف وعرفاه كلها موطن الرحمة تتنزل الرحمة فيها إن شاء الله ولا ينبغي للحاج أن يشق على نفسه فيذهب إلى الجبل أو بعض الناس مع تعبه وإرهاقه يصعد الجبل فيزيد نفسه تعبا وإرهاقا لا ما شرع لنا وما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل ولا أمر بذلك ولا نقل عن حد من الصحابة أنه تعمد وقصد صعود الجبل ابدا ولا ينبغي للحاج أن يقصد شيئا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به المناسك واضحه جلية اقصد الكعبة الطواف بها اقصد السعي بين الصفا والمروه اقصد منى اقصد عرفات من عرفات الى مزدلفه من مزدلفه الى منى رمي جمره العقبه رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني عشر رمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل ومن تعجل في الثاني عشر تفاه ولا تقصد غير هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء يعني الطريقه الواضحة التي لا غبار عليها من تمسك بها سعد ونجح وفاز في الدنيا والآخرة ومن حاد عنها هلك فلا تبحث عن أماكن أو تتبع أماكن ما تبعها النبي وما أمر بها يقال هذا موضع كذا وهذا موضع كذا وهذا موضع المنادة وهذا موضع كذا كل هذا لا أصل له وما أمرها حتى المعالم التي يتعبد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا أن نبحث عنها أو أن نزورها غار حرى أو غار ثور أو غيرها من الغيران لا فالمرء إذا ذهب لغار حرى على سبيل التعبد نقول لا أنت ابتدعت لأنك تعبدت في شيء ليس موطن عبادة تقول أم اذهب إلى غار حراء الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنظر فيه نقول لا باس عليك نظر ما يخالف ما في إشكال لكن على سبيل أنك تذهب للتقرب إلى الله لا مثل من يتقرب الى الله جل وعلا مثلا في الذهاب الى منى الان او رمي الجمار الان نقول هذا بدعه لانك تعبدت بشيء ليس موطن عبادها الان له وقت العباده لو ترمي الجمار الان نقول لك مبتدع مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تقول أبا اذهب الآن مثلا في يوم الجمعة أقف في عرفة نقول بدعة هذا ما يجوز لك الوقوف بعرفة محدد في وقته إن تقدمت أو تأخرت أخطأت وإنما في يومه فقط وكذلك بقية المناسك وفي المدينة كذلك مثلا زيارة المسجد النبوي سنة زيارة مسجد قباء لمن كان في المدينة نعم زيارة قبور الصحابة في البقية حسن زيارة قبور شهداء أحد في أحد نعم لأنها في المدينة لكن لو ركبت السيارة من مكة تقول أريد أن أذهب لزيارة مسجد قبا نقول لا يجوز لك زيارة مسجد قبا مشروعه لمن كان في المدينة أما من كان في مكة فلا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد انت في مكه تقول اريد ان اذهب للمدينه لزياره المسجد النبوي نقول حسن على سنة عباده اذا وصلت الى المسجد النبوي تقول اريد اذهب الى مسجد حواء نقول حسن انت في مكه تقول اريد اذهب لزياره قبور شهداء احد في المدينه نقول لا انت مبتدع بهذا لأنها لا تشرع زيارة قبور شهداء أحد لمن كان بمكه إذا وصلت إلى المدينة وكنت في المدينة تقول أريد أركب السيارة مثلا لزيارة قبور شهداء أحد تقول خيرا فعلت نعم لأنك في المدينة تذهب لزيارة شهداء أحد تذهب لزيارة البقية وهكذا فعلينا أيها الاخوه أن نتقيد بالسنة وأن نحرس عليها ونعض عليها بالنواجد لا نعمل عملا يرد علينا يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه فلا تعمل إلا وفق السنة ويحسن بالمسلم أن يسأل قبل أن يقدم على العمل هل هو وفق السنة فحسن ام هو مخالف للسنة فتتركه يقول السائل قدمت لأداء الحج وأنوي عمل طواف الافاضه مع طواف الوداع طوافا واحدا علما أنني متمتع يقول إنه قد لأداء فريضة الحج من المغرب وهو متمتع وينوي تأخير طواف الافاضه مع طواف الوداع عند السفر هل يصح له هذا نقول لا لا يصح لما لان المتمتع عليه طواف الافاضه وعليه السعي والسعي يكون بعد طواف الافاضه فيجب عليه بعد السعي الوداع حينئذ ما يصح ان يكون طواف الافاضه وداع لانه ليس اخر شيء وهو مامور بطواف الوداع ان يكون اخر شيء له في مكه من هو الذي يسوق له تاخير طواف الافاضه ليكفيه عن الوداع اثنان غير المتمتع المفرد اذا كان سعى بعد طواف القدوم والقارن اذا كان سعى بعد طواف القدوم المتمتع طاف طواف العمره وسعى سعي العمره وانتهى تحلل عليه يوم العيد طواف الافاضه وسعي الحج طواف الحج وسعي الحج اذا اخر طواف الافاضه الى اليوم الثالث عشر مثلا نقول اخره لا باس عليه مع انه خلاف الاولى لكن يلزم بعد طواف الافاضه السعي ويلزم بعد السعي طواف الوداع لانه مامور بان يكون طواف الوداع اخر المناسك فلا يسوغ مثلا ان يطوف طواف الوداع ضحى ثم يذهب الى منى ويرمي الجمار ويمشي للطائف او لغيره يقول بدل ما ادخل بعد رمي الجمار ادخل الضحى واطوف بالبيت ونويه الوداع خين تولص الوداع لا لان باقي رمي الجمار الوداع اخر المناسك فلو طاف ضحى ثم خرج الى منى ورمى الجمار وسافر يكون مع وداع لان كان اخر عهده هو الرمي وهو مامور بان يكون اخر عهده بالبيت فالذي يسوع له طواف الافاده يكفيه عن طواف الوداع المفرد والقارن اللذان سعوا بعد طواف القدوم طاف للقدوم ثم سعى سعي الحج يكفيه يقول السائل أديت العمرة يوم نزولي إلى مكة ولكنني أحس أحسست أنني لم أتمها كما يجب علي لأنني كنت في ضيق فهل يصح لي أن أعيدها مرة ثانية قبل الحج؟ لا يا أخي ما يشغلك لك أن تعيد العمرة عمرتك صحيحة إن شاء الله والطواف يسوغ لك أن تكرره كل يوم متى ما شئت الطواف كل وقت يسوق لك ان تطوف لكن لا تعيد العمره العمره اهتمت وانتهت ان شاء الله تقول السائله هل للمراه ان توكل زوجها او من رفقتها ان يرمي عنها اذا خشيت من الزحام نعم يسوخ للمرأة إذا لم تستطع الرمي أن توكل زوجها أو أحد رفقتها أن يرمي عنها بشرط أن يكون قد حج ما توكل شخص ما حج يرمي عنها لأن الرمي ما يصح إلا ممن دخل في النسوك والأفضل أن تصاحبه تأتي معه إلى حول الجمرة فإن رأت أنها تتمكن من الرمي رمت وإن رأت أنه أنها لا تستطيع تجلس في ناحية وتوكل رفيقها بان يرمي عنها يقول السائل توفي قريب لي وترك وصية لمسجد بخط يده دون توقيع او شهود فاعترض بعض الورثة على الوصية فهل الوصية صحيحة؟ هذه الوصية تعرض على قاضي البلد القاضي الشرعي ينظر فيها بالوجه الشرعي ان شاء الله يقول السائل ما حكم التدخين التدخين محرم لانه خبيث وضار وفيه اتلاف للمال بدون فائدة بل بضرر ويعرف خبثه اكثر من ابتلي به من يتعاطاه فهو ضار مضر لمن يستعمله ولا يقتصر ضرره على من يستعمله بل مضر حتى بنسله ذريته يضرهم ومضر بمن يجالسه كثير من الناس إذا دخل ال ال ال الذي يستعمل الدخان دخل عليه في الغرفة أتعبه وإن لم يقرب منه مجرد دخوله في الغرفة يؤذيه فليتق الله المسلم في نفسه ولا يستعمل ما يضره ويضر نسله ويضر اهل بيته ويضر اخوانه المسلمين والله جل وعلا وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بانه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث ولا يشك عاقل في خبث الدخان وقبحة يقول السائل هل على المتمتع طواف قدوم وسعي في اليوم الثامن من ذي الحجة? ام يحرم من مكانه? المتمتع لا ليس عليه سعي طواف قدوم لانه في مكة. فالمتمتع اول ما يقدم الى مكة يطوف طواف العمرة. ثم يسعى سعي العمرة ثم يتحلل. ثم يطوف كل ما شاء وكل ما امكنه من ليل أو نهار يطوف يكرر الطواف فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فيحرم ويخرج إلى ميناء ولا يلزمه أن يطوف ولا يشرع في حقه ليس طواف طواف نسك إن طاف فهو طاف تطوع لا يصح بعده السعي مثلا أحرم من المسجد الحرام او حوله وجاء وطاف نقول هذا الطواف طواف تطوع قربه وعباده لكن لا نسميه طواف نسك ولا نسميه طواف قدوم لان طواف القدوم للمفرد والقارن اول ما يقدم الى مكة ويصح بعده السعي اما طواف المتمتع في اليوم الثامن من ذي الحجه فيعتبر طواف تطوع ولا ي...